ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه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 ومن آت الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولهم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ مَا هُوَ إِلَّا ظَنٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ في شفاعتهم شيئا. لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله الا من بعد ان الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره يسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به مِنْ علم إن يتبعون إلا الظن الظَّنَّ الظن لا يهني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك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 فهو علم الغيب فهو يرى ام في صحف موسى الذي وفى الا تزر وازره ازره اخرى والان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء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 وأنه هو رب الشعرا وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوحي من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلام